129. فالآذان خصمان اختصموا في ربهم 120. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 121. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيد فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 119. وفي الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُّلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ وَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليصطوفوا بالبيت العتيق ذلك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 لَهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَلاَةً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَوَى كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ نُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ تَخْفَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ حشرك عن حشرك يبقل يصدون يلي حادو. وحونا كميدي هاي عشي غبي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سقال إيه طبان إيه دوضبونك كوما أهياد طبان إيه سقال أدبوك بالله بنا من سورة الحج أهياد صدن إيه من السورة نفسها سورة الحج عشر كعائدة وعرايسا سبب النزول بلوشة عند نكرول مفسرين وحين تلمام إصابي لعذن غزوة البدر الكبرى فدر مركي تقالك تدعى اللوبد تعلم تقالك وحول بالاوض الشكل حساسيا وحنا رسولك عليه الصلاة والسلام وأصحابه أدى إترية تيبأوا يلا يندلال لكم أيها سدح بقول إلا سدح يتبنن بيهايين قصد أي بذر إما دنوح وها سفر علص وقريش لاذهاي ورقب بضن وضن إلى آفرتن أبو سفيان هم كان ملحوين قريش وقريش أدنان أبوهايال ويهاي ايها الرسولكم مغلو انت اشام الاف كسو قادين بليعاسو هنجيه كوسو ودمه كل مكرم مركا اسعبتو عيل وحق دا قال لو عيل قداي مركا الرسول كو, كو يري سفر خلص با مشانو مراري قال ايي دي واسو خاي نو گيشته نو اوكسيهين سفرها اسي مشتاي نساعد وشي لوجي من صوب تاسه كل كاخوره ورخي با سفريه من نباته تنقو إمان مايان محمد يرجي سفا بعده تاغل يأخو مركا كنن بيكسو بحان سحماسا يده لذ أي يكسو بحان بدر مركي اللي يميدنا سفريه منكي وا إله لأي أبو صفيان إذ كيبو قويه حابتو مري سفريه وابتباده قولت سفريها كاتنسي ورسول كي يرجي سفا يقول لدي دافعي سفا وقراشا يعني سيسكوها لي قلت اللي يسيري ماذا تقالك بالله فانا هي, هي هي هو عصاب علي سد علينا وقراشا لفن من وأولانه من عصبة اللي من الشريباء اللي يرى ابن ابنه ربيعا اللي يسكو عصبة يويروا عطباء دلو وليد اللي يرى وريركي وملكا قراش وملكا iya utba ya wiil kooda wari saddex adaanin baa jira naga muhiin oo bannaan ka istaagay oo dagaalku wagaa sidii lagdankoo kaliya musaaracuu bil aawinjiree quf quf loobixiyo laba laba loo dhiixiyo saddex saddex loo dhiixiyo markaan dambawo orjeefka la نبيك إله هذا يا محمد، لكنه فعلاً ناقل من صدر بليد. أنصار رسول الله أيام مركي ركب حضي، وهي رسول الله أننا قصد هذا قال دليلنا، صدقني باهتمام. كل كيليشوقي متقبط إلا بذي عذنا وداوناية. ما الله على شقوقي ما ناية، من أنتم بيكويني؟ قردي قرش بتر عطب وشيبة والوري. من أنتم يا هؤلاء؟ ويا تيم قرادي أن نأتيه وليس أن صار رسوله أيضا مدينة نكنه ماذا وليس لقومه عيله وقرادي قرجال عمل أنت تعرفه أكفأ أنا خجل ناقل موته قانا لدرجة لم ينأ أنصار يوام مدينة كيمه واتقى خجل نغفأ نصده ما كان رسولك فهمي وين العرب وقرشيس قباه وحين لدونه قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب إياه حمزة عبد المطلب إياه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب النجار لين دونا يا تكاكروا ولا سلوجي يا قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا عبد سد حذيفة كعذير عبد المطلب قال هذه سد على أن غيره في عبو يوالله ولا على يوئلك كوان واسدي أو خلق بعد حديث الله يسوق سقي ربيدي وعيسكو بأجمل شيبة عطبي يا حمزة علي إيه واليد نويسكو بأجمل سبablo كذا قال الله ماليا ولا كذا نوكله واسدي اللوك هذا هكذا نمر رونيا ينتمي كناري طوره جو محمد اللي انتقالنا وحاما كل خالقية ولده الفرايس صاره علي صلى الله وهو مصين لما يسلي أبو كليه وسجليته من جل علي حمزة اللي انتي كصوب بأجمل وعكوب بأجمل أطبه لما يسلي أبو كليه كمل قلقي بن الحارث يا شيبة بن الربيعين بن انتي كانوا لكا جوية كل خايس قاري وويسنا وعثري وين لا بد وان هرسول ميد كان لوق با كماقن كان لوق با كماقن كل كان ميد ب ماشي سيبو كون دحيت اسكو ما سوسيخي عبد المطلب اديركي كان رسولك عليه الصلاة والسلام بلو قيل تقالك رسولك او قام مين اي كلكم مدحي سيبا اللقاء عنا فقال الله صاري سا انتو لوريبو ورنولان مايه حالة دايد ايقا ورن هو داود بنتي او تاقي محان نقنا ايه والجنة قالي سلام اسبويه هل كيبو كون افضحي عبيدة خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صياب من نار يصد من فوق رؤوسهم العموم لذلك قربون لذلك قرب كان شايدان كان ويستقابا ما شاء بنت لكا قرب كان ألا أواليال الذين آمنوا وعلي يا عبيدي يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا عطبة والشيبة والوليد يقاتلون في سبيل طاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن, شيط... إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل كاسرة لا في خلقه واساس. لا تسول بالله آدم يابليس. لا تقول لابق ربوه. قال يا وحنا ملا. الشيطان إيه حقدرة دافع يو يا يا رسول كل كرقمك وعم أما سببك تقال كي بدر بيت الماميزة لبدا قروء أي اي كرة الماميان وفيها تقال كي بدر سيدة أوب اللوضي أي أي دكسو دكسي قال تعالى فدوحي رحاداني لبدا كوحودة اسكهور جيدة علي إيا حمزي إيا عبيدة إيا عطبية الشيبية وليد خصمان اللبن مرنسون واللبا كوحودة مرنسان ودقال لنسان معيكم الماميان وكاللحية ما شأن حليلي حولي حين جئت كالمكلا جلين اختصموا في ربهم كوان ربي فيهم أيون أي زعل أي ودري سو كوان ربي في دين أي دخفري عن دوا مزين بعلو جود كلامي قرادة خبي في دين تاعي كوا كنا خبي فيهم أي في ربهم يا يكون مرمن كل كالقرادة إنسان بالجود كهلا لا شيء في عنائي قرادي حماي دل لي نص أورمري خبي وحير سبحانه فالذين وعى كفروا قالوا بي قُطِعَتْ وَحَلَّ جَرَي لَهُمْ يَاغَا سِيَابُ النَّارِ مِن نَارِنَا نار نار أيَا لُجَرَي سَرَابِيلُهُمْ مِن قَطِرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهُهُمْ مِن نَار حَقًا كُسُومَرْنَي بَرْكَلَشِغَا يَا وَحُو لَامِ بَا كُرْكُودَ لُغُو أَنْجِينَا يَا حَدَّن عَالَبْ كَرَّ لُوغُو دَرِين إِنْتَ اسْكَلِيَ عَذَابُهُو كلك هو لدى اللهم اللوغة لناية هي قلت الكلمة اعقب يصدو وحل صمدونا من فوق رؤوسهم مضحوظة كلكسا لكا سبايا الحميم بي شبالناي هي انتا قلين هي كركا كبطي تبقى دوما يسيدي وحوالا أن يادو شلوكا وبيها ايه علم كرايا يسأل الحميم بيها ما في بطونهم هلوش ودخي كوجري ودنبا دلالايا ولجلود مقاركه كورنا ولا دلالايا انتم محاوليه ولهم وحيلين مقانع قاتم دورر ول وان من حديد بره انتم ملائكه دغتشكو عايزه ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق لأيها يقول له أفوره يقولون أنه يقولون أنه يقولون لديهم وَلَوْ تَرَعِيَةً وَفَالَّذِينَ كَفَرُوا يضربون ودوههم وادبارهم وذوقوا على العريق ولهم قامعون من حديث يقولون أنه يقولون أنه يقولون وأنه يقولون أنه يقولون كله ما مركزه أن يرادونوا أن يخرجوا إلى اللعنة من هذا النار من غم مردراته وعيدوا والانك فيها النار تقضي هذا اللي قلنا ويقال لهم وحلوا جلاذا وذوقوا عذاب الحريق من أبالكتكو ديم قولا ديم رطبئي يا شايبي يا وليد يا وحي اللمدة يجعل إباينكي إبليس كسب الله إلى آخر كافل وكأبالكتكو ديم سانعنا اللوم مرنساني قد كنا الله بدأكو حدو هداني قوة كان خصماني اختصموا مرمى في ربهم فَبِغَوْبٍ بَيَكُنُ مُرْمَى وَفِيَ اللَّدِينِ وَعَ كَفَرُوا حَقَّ دِينِهِ قُتِعُوا وَلَا جَرَى لَهُمْ إِيَّاكَ ثِيَابُ النَّارِ ذَرْكَاسُ نَارٍ النَّارِ نَارٌ يُصَبُّ وَحَلا شُبَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ يَغْلُ مَلْخُودًا مَدْحَيَالُكَ دُشُودًا وَحَلا لَغَ سُبَّ الْعَنِيمُ بِهِ الْعَنِيمُ والجلود مقارده دي جيركو دي أولان يحسل دلالة ولهم مقامع قارفونا من عديد بره كلما مركز أرادوا أي دونان أن يخرجوا إني كباحا من هذه النارة من غم مرغ درات وعيدوا والعليا في هذه النارة قدهدا أي اللوغ عليا أفكوا يقالوا له وحلو غير هذا دوقوا للمية حذاف الحريق ورده قبيته نارته لدمية بألوني وقالني قيبتها قيبتها لبادنا سلمان في محاكمنا علي إيا حمزة إيا عبيدة قال تعالى فدوحوا إنا الذين إن الله معبودك حقا يدخلوا وأقلنا الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فصي الصالحات أعمالوا ونقزا جنات بريال قريئي إيه يقيدلي أيها ربي دحد الجناية تجري وحقل قل ليس من تاعتها جنة داس قوية هذه جلها هذا حصل الانهار ورياشي أفرتها نحلاهنا والله مخيمها فيها جنة مخيط جنب عصب الله جرايا من أسويرة صاعدو من دهان كذا ولولوان والولو عن جوهرنا لجودري أي الله حرايا تركوااكن واللي باسهم لركواها دا فيها جنة بدها هذا أقولها حريره وهدوها لها نونية الدون كماركا يكون ولايين إلى الطيب ونكحة جبالها من القول أريا وعن في عين أفكو دكا لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدوك إنتهي جويا ريضا أدى يقيمك الضدن أي حق يبلوغ حنوني وينعرفك كردق وهدو وعاكلوا لقو إلى صراط الحميد ألا علمها دي جد كيزة وهو الإسلام إسلام لمنه قولك إله حميد ألا علمها دي وددي ألا سميه وإسلام لماذا كيف ألاكو حنوني قولك أبقى كوضا الإسلام لماذا دو شيدا نوى كوضا إلى طيب من القول ألا قد خذي ولدي الله بعدنا حلقاتها اللي مريي يقول إن الله معبود حقا يدخلوا إبوا قليم دون الذين أخيارتا أمنوا حقا رميسي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل ونقزل جنات باريال تجري أي من تحت أشجارها وقصورها صرها بيقيده يقرياكو يا الهوستوض الأنهار نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أي هذا صعناي يحلونا <تسجيل> بركا كان عادمها قبلها ذاك الأقل <التصفيق> جينايا بركا قرط البدن الواقل جي يقول مقيم بالليلة هذا وهذا عد جسو مريعة لو يبينايا لكن هذاك قرينا الجينايا سدوا سدوا اللقيلا خوان سدوا كلو يحلونا والله كورسارة أما والله مقيم خليدي بلري جوار مر هي وحول بار ايي اكوركودا لاسارايا يو خال لونا ولا مريما فيها جنة من اساورا سارو حق ان لاغليو وخفر لاغليو وحلقول لاغليو وا اد لاغليو وخي ركو وآن وخي دومركو وآن يا دوسودا ولا مريما فيها جنة من اساورا تيجينيا سارو انو خودو وا من owale shuraki baya colka markay labadano ninki dahab kariyeeto suunkiisa caadaw ka digana ya faraati gaabni moocaadana ayaa tii isku dafanaayna jawhar iyada man iyada dalay suu dafaaya colka walu luan ayaa loogu saadaa iyo waay xilanaaya wan libaasum darkooda fiya jannada ku xirtaana xariir xariir تكاقيمك البدن إلى الطيب وعوناك سنحكيبه له لهنوني من القول إرأي وعن وعني أبطأ ذكا صعب حماي وهدوه له هنوني إلى صراط الحميد الله الله مهدي جد كيسا جد كاكو صعود كيسا أياه له كلك صراط الحميد جد كيسا الإسلام معجر وضض حقه ربي رضي إيا جنديكو قارزيزا الإسلام لماذا؟ إن الذين كفروا و عن سبيل الله كان نحو دي بيها أي, أي غسطان وقال الله دعضي ملك رسولك يا أصحاب أي شوك عيني يقوم عمرضان وإنتي قارضه دعض إسوتاك تهيلهدين قليب ما إسان قل قد باطته قارضها جيسين أما وقتها أما أي قديب جيسين أما الميل والبابا قارضه كو جيسين ومساجد بلايه إبادة يا ابن الله اللي سي أي مؤمنك الليكو عابد لها لديها قال تعال إن الذين وح أرداش كفروا قالوا بي وقدم بإنما إنت أصابه وكفر لي فبهده يديدين ويضافرين وهي لكن انت كليكم كان كفرين محي قدرين ويصدون ذاكي وحيك أوضايان كربائيان عن سبيل الله ila dinti ilsheen la galay diida yaano dadkii islaamne ma dha khaladka lamaay den billa baru wiya go illa bada ku filay wal masjid masjid ki way الذي ka أنجعلناه diida yaan al haram ya hurma la raha alladhi masjid ka an jaalnahu an naga في قدسة يا اول دي كان عبادة وييمد اندقني اي عمريا حديو طعاو ييمد لابد باساواوا بايكو يهين او كان ناكا ما كايدين كارو كان ناكا ما بيب كارو ادقى باد دي كان كر كايمات كا اي عبادة طعاو ييمد عمريا زيارة ويمد اناد في سي جوغي لفتا حقو ماليه كسي جوغينا اينو كايدي ادقى حقو مالي الاهواداتك اوغي يالي سواء من دوسمان بوكاي الي دت كاودن حدوس مي اي قلت دباتي اما كور بكاي من كرتا اماوس بكاي درن كرتا حداي قولدن سي جوغتاي ماش ايو ديدان دت كي ييميت اما ايكو وي ييميت قالو يلا بلان لي مادان كالدمعه ومن روحه يريدون فيه في المسجد الحرام بإلحاد أي إلحادة قلوا عن الحق حقا لك قلوا عدقوف كاللدون بظلم إصابه قرد رواته أما ألو ظلمين أيها وشركب الرضاين وصمايه أما النفسي سو ظلمين أيها وعاس عباده أبانا قدني أما أدومي سيجوه كالو ظلمين إلى وعر يري النذيبه وعكاس بدنسينا من عذاب عذاب نوع كذا بدنسينا عذاب كشوليم الحبيض كل خديباتي الحبوص ما يمزج كحرمك أكدرن طاي مساجدك لونن وعيد كان أدنى وصوره روي كل كائن تزيج أختي أنت كل كتم هذا لبذا فهو كسيماي إذا بمجوس ما ينتعي كل كائن إلى لجو عابدو أكليته او أوقولي أي وعن عبادة اللهم وقرأ إن الذين وحا كفروا قالوا بك يو يسودون تطرق يقرر عن سبيل الله إلا دين في سجلية تطرق يقرر بك سببا ومباشرة أما أيها قبال لغو ديانا والدى وصعب يقرر بك أما مباشرة إسلام قفك إقرأ بي تقالك قادا والمسجد هو أوضي الحرام الحرمد لها الذي مسجد ان جعلناه ايالي مسجدك للناس ان جعلنا البيت مثابة للناس وحما الله ايالي تذكر مالي كله سندل اركابه يمادان ينبي ايساق اخوبيان ايه ايساق اقونسادان ان جعلنا البيت مثابة للناس وامناء فلقا مال نفد قليل الله بيقول سيدانا الهو قترق علي الذي مسجدك ان جعلناه ايالي للناس الدد إليل كي سواء وحا كسيما العاكفو كا كننغي ايه دقن فيه المسجد كا قديسة عرم والبادي كعبادة بالله باية ايه مركة عمرية ذيارو ايه طاعية اعتكاف ايه كشوي من كشويمن ايه اللبالبا كسيما ومن روح يريد لدونا فيه مسجد الحرم بإلحاد البالي التغوية إلحادا ويه وللحد هو الميل عن الحق حق لقال لحظه وهمان لقصة ما يقف خلدهنا لظلم إصدق قرده هواته هو أو شرك هواته أما النفط إصدق ظلمه إبادة كبه لاي أما مؤمنين تجوقت ظلمه نذيقه وحام دانسينينا من عذاب عذابانه واحدة دانسينينا أليم اللحظي ويربوانا لإبراهيم هل كان مناسك كل حد؟ وتسورة سورة الحجر عكب الله عقب مناسك كل حد حد كعماش يمشي عن حد كعن نفثة تاريخهان إنت لو جيه قرانك النبي الله إبراهيم أيامش بسب اللابي إستغاثي كسب اللابانس لكن تاريخهان إن بدأ بالشجرة إن تبعن جعل لليساي لسي إمرأة لليساي أو آدم لليساي و ادم كدي بشي تيانو الى اولي جه لاودي سيجيري اي تاريخ جوشي جاي قال تعال فدو وحو والكري الرسول الكريم ثاني نبي غنوا عليه وعيسى كوجي دا قولان المشركين تا قال دا رير ماكا حقنا ل بينتي ابراهيم بن محسن حقنا شركي يا إبراهيم ابراهيم لاارك لوغونا اوغين كو قالوا إنه هو اللغوب بيننا إن كان إبراهيم أين من أي نمانكو شيقاً آيان إليه إيه إن تسيبان نحيسنا تبعا تسيبان نكوصحنا بلو إبراهيم كل إبراهيم مركز لك الشيك أيو أي أن لك الأقران دونا بس إبراهيم ودد إيساء يدد كان هين قال تعال خبوه وذكر أيها الرسول الكريم خصولك شرفت له وحده شكتا قولة عن غريش اللغوب أن بوأنا دجنى مركوسا مينا يي لإبراهيم نبي الله إبراهيم وحن دجنى مكان البيت كعبد ما شاى قتل أي إبراهيم دجنى مدلل اسمه سعدي وهلكوا جورى ووصيناه إبراهيم وحن فرماي الله تجري إبراهيم هل ودجن باني قال الله شيئا وحكل عباده حيل ودجن وحن فرماي وظاهر نظيف بيتي أخلك يا كعبدي و للطائفين كوا كوا ريجيسنا يا عمره عمرو وإمنا يا والقائمين كوا تاقنين ميشة بجودة واروك عيسو جود. يا كوا توكنا مركان إبراهيم نيري كوا نفشك وكل كوا يقول توكنا ما يا شركين وواسامين يا كوا سيدة إبراهيم يقول كلا فوقيين يعني يا إبراهيم هو وحد بوا يقول مشركين أدوان باروها عاسيال اللددي ضاعت أنت وقنزبوها يجونا في قول كل ك بينكم وبين إبراهيم بون صاحب كما بين السماء والأرض إبراهيم وحديث سجتان أنت أريد لسجرون كل ك بلش بفريج محرزان واقفرين حاله ذي واذكر أيها الرسول الكريم أشج عمر دعاه الله تشرد هل وداجين اني قال الله سواء وكره الى وداجي الحفاظه اني براحتر وطاهر بيتي اقل كيغان احف للضعيف تتورقي سنايه وعمري حجو وريقي سنايه بالقايمين صلاه الليل كووت كنايو تغان والركع السجود كو والركوع يا سجودا فيه كو كنت أقوى على الله طهيرا يا وعلى معنوي أمام عيسيا مركوب عيسى جاي هذه يا ديجي يا سحرية إلى لنا يا مركوب معنوي جاي شركة يا حماني الباطل كل كاسة إبراهيم لامري حسكي أرك تاريخ دوكوسي ماني جاي وأذن أوجيسي إبراهيم أتاع جاي في الناس ذلك قديشة بالحج أوجيسي وأنت جبل صفافوشي وعاتر هذا الى كعبوه دين دي سيدة دوها اللو سعادية ابراهيم با يريان اغايسين ايها اتكيه حقيقان ايها مركاس الرب يري انا قارسين ايها اديقنا دوها قادلة اي عليك الندى عليك الندا اديقنا دوها باكوركا وعلي البلاغ انا قارسين ايها الى ابا مركا قارسي انتها دار ايمان ايسا اما الى يوم القيامة اذا دو ايمان طونتا أياه في الأصلات والرحام أياه قام باديلان أياه اللقو قرسيه جوابت ملكا لأيما دعاجك لبيك لليه أدين تبال لك جوابه تلبية وصاب معناه إله أداد نو يرتك كابانا نو سمعيسك هل سؤالنا نتري لبيك يا ربنا أننا كجيبنا وكاننا نمده أدينه إسي إبراهيم كل دعاياك واناكسن أحيث اللو سمعين تلينك ديوهكنا وااذن هوى إبراهيم في الناس فلناس يدغ غديسه بالحج اولايسي يا توك تقوى و ايمان يا وعلى كل ضامر نفقلو بقلالن او سفر يا صوتك كسباباي كركينا و ايمان يا ياتينا و من كل فج دغلارك ايمان يا عميق فوق هاي و منافع لهم إليك أي يهين دنياً وأخرى بين منافع ذو الله بلاده وعباده إيا طاعه إيا حاجك حولي سيا الله بارك أي سمعين أيان ومنافع الدينية تنبدافك إياه الأيان إيا الجنة وقفك إن شفي عن حاجه من حاجه فلم يرفض ولم يفسق خرجا من ذنوبه كيوم ولدته أمه تصنوها منافع اخراوية تجارية اي حول اهلك لقضان ايو اي ذو نوها منافع تجارية معرفة اي اسبرشة اي ذو منافع اجتماعية كل كمنافع فربدا ليشهدوا منافع اللهم من اجتماعية اي من تجارية واقتصادية اي من كل دينية اي من اخراوية انتبوا حلوتك ليشهدوا انه يضمر حاضنا منافع دف لهم يجئ إليه ويذكر أي حصان اسم الله المجيء في أيام ما المجهود معلومات ليقى أيام متسريق ول بشد العجا قوية طبعا كذا رغية طبعا كذا صدقية طبعا كذا تكبرك باللقاء ضيع ما المعلوم كان حصان أنا ما فزقهم يجاؤوا كذا فيه من بهيمة لعام حاربا مال محل ورجبا يا الله قل بسم الله والله أكبر بلقو جور حيا كل كاس منافيراس بئي لنا كميتاي كل كاس ربي سبحانه فكلوا منها بهيمة لعام نشوح اللقو كلا يا أقاري تجدي الله موقلا وعام حجلا لقو بحنائي أما فيديلا لقو بحنائي و بهيمة أريه الله يجله فكلونا منها بهيمة العام كجورع وحكعونا وأطعموا وعاثسا البعيسة قفقة دفاتايسا الفقيرة عيدا سيا حكى وصل ما لي ثم كيبل لجاري ثم كقذار ليقضوا حزوليا تفتهاهم أصدق قذو أمال بش بشر تبانعي مالك مالكازل لجورعي كل قصار تحالك أول مركازاتني اداراتك ايش كجرى لما استاي ادر يادر قوم بدن لا قشداي وليوفوها نذورهم ندورهم بلن الله وحي قبي او انه مشى وحكو قور عقيم ميدن دار هوره اوو غلئ حقو فيو وليطوفوا فضيو او افكر ركن قاو وليطوفوا تمجد حكومه رجسن بالبيت اقل العتيق كلمة العتيق العتيق قديم كأيها الرجال وإن اول بيت وضع للناس للذي ببكر ألا من لوجه أبوه أو لوك كركيسة كتل العتيق بمعنى القديم كذلك بمعنى الأصيل وعويا وععتيقة وحو وعاصر كرسم كان أوليرا اسمه وح الاجديء واصرا والنبيال كلا محلين نبينا نبي بسي وحكمته كان من جنون بمعنى شريف تيني نواكو توسا كلك انت وكعبدوا واكو كلان زنتاي اقلك قديمك شرفت بدا اصلك هوليسا اللاك سجداني بجي دي يجي حتى وافني فضيو قديمه اقايسي رسولك شرفت له في الناس سيدتك قديسة بالحج يا داتك واكو إمان أيان خجالا وعلى كل ضامر نفضل لان كل جينا واكو منايا ياتينا لوامرته ضوامرته وإيمان وقتها قديد يد يورد وحام مركب في عن مجهر دون يروا الواحة وبلها اللغة على الرنتكال اللغة سلاسة ربين لغة أقدمي يأتوك رجالا يأتوك صعودا أيه كو إمان وعلى كل ضامر يأتوك وركاجيري كلا اوقضنا كل كان شاف نيف غمركي ميلر لاجاسوفولو او صوت كنا لو جيكتو يو حنتدنا كويراتو انا جبه باركي كل ضامر ندبقلان كل دوشينا وا كل منايان يأتينا مواميرتي من كل فجن وضلارك كي منايان عميق فوق ليشهدوا تذكروا حاضرو منافع دافيال لهم ددكه ودفى مدينه ديلي من الدنوب الآلة من آخرها من أجلها من اجتماعها من فعلها سيما إن حسانه اسم الله اللم وقع في أيام المال المقودهات معلومات لا قائمه أيام متجره نفعل لك ورعاية بسم الله الله أكبر وي. مالموه الإيدوه تكبير تبا ميرو البلوغ وقاضا يا علام ما كدرت يعي. فزقهم الله وقع قد من بهيمة الانعام نعم وليس حول هذه أرقية اللوديية قاليوود فكل عنا منها بهيمة لنعام وأطعموا سيئة في البهد غشل البائسة قفتها رباطيسا الفقيرة أي عيرتا ثم كقدالنا ليغضرها الجوليين تفاتهم أسقى قود حجف ليوقوف عرفة ما بيد مستلفة هذا سيقصوا قفصدي انت أنت لغجري حرمشد بحي وعيها الكزوليين وليوفوها أوفيا نذورهم بارتي أب الله ما لا يبكى جلًا ولا توافو تبدي دقو رجيزًا بالبيت أقل خالعتيق ديور يجي شرف صلاة يأصل خلاه ذلك وما يعلم ذلك أرك أواكص إنت الله يجزيك ومن روحه يعظم حرمات الله حرم كوكله سيد كتابك القرآن كوكله سيد المساجد دوكره سيد الاذان كياقني دوكره وخيبر الله اليمي قف كوينهيا فهو تعليمك اوينهي ايا خير خير بدن له اشغ او خير بدن عند ربه, ربه تبغي انت او خير بدن او تعليمك وخي الله وينهي اوينهي اجر وين بوك هيا واوحل وحال الذين بنيهي حكومين كل وعندان وككورتان دوشا كفوشان سبقية دقار يالليذين بنيي إلا ما ماان ماهان وانليذين بني يطلع لأعرين دانو عليكم كركين في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزي وما أهل به لغير الله والمنخانقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكرى الصبوع إلا ما دكيته كاس ما هن انتي كله أيها الذين بنيت حجاب فجتنيبوا كدرادا الرجس وما من الأوصال غرب كي كا يقرنك العابد اذا كفوا كذا واجتنيبوا وحقرت كفوا كذا قولا الزور بينكوا حضر الدهب حنفا ينكوا توسا لله اللي اجل الله الى دراديو توسنو وحلا وحدين لغوا شرعا انت اتكلم عتال اضل عانسان دين تعقا غير المشركين إلى كوهو شريكيالا غير فلاتهم به الدلة أدلها غير كيوشريكي أشار حدي الشرك قاد كدوزا وإذا ومن روحه يشرك بالله إلى أشريكيالا فكأن ما ما أحلمت يا إساء أخرى بعي من السماء إركبعي فتخطفه تلك أنت سنجارين أي دفطي الطيب سنبرحوك بذن بعد أنتو كخمسدي أولبوبي أو تهوي أي كل هواه تي في الريح ده في في مكان ميل الجهد صحيح فرق قد يلمديه كلك أرين كان أبا ينشي جاي سبحان ذلك أرين كأو كلا يدين شجعي وهذا الكلام آيات كهار اللغش جاي بيشاردو كل عيسى ذلك أرين سواكا ومن روحه يعظم وينايا حرمات الله إلى وحوق جم أيقظك وين يا فهوى وين أنت وين يا يبا خير له إذا هو خير بدنه أبلجده وين بوكه لا يا عند ربده خير بدن تاعه وأحلب وأحلب بني يبا لكم يدينك الأنعام حريبا لدين بني يبا أكلم بعد إلا ما كما هاني يطلع الأغيل عليكم كركينا فاجتني وكذا راذا ارس حمكذا راذا حمها صمن الاوثان سنم لعبودا غير الله الا بل عبوديه برقله وجتني وكذا راذا قول الزور بنك هذليت مصرها فريدي وعنجلي شيدت اسك الهاليه هنا فيدي كوكل عنا يا وحيدين كشغا ولا حنا يدين لله اللي أجل اللي دين تتوصل بالله لاجل الله الى هدرتي وقال الله انا اذا وحد ديتا كسو هارو دن غير مشريك الىك وشريك يا لغيرك دينك هذه لله انا لو لك ومن روحي يشرك بالله فجلوس شريك يلا سدوسن عيمه ورهن وسنوبد بعدين فكانما هو لمجه اسغا وخره دعي من صنعك دعي فتخضف اي دفتي الطير شمبر اي دفتي او ملابسي أو تهوية الله وباتي إيه إيساقة الريح دبيل هوبدا في مكان ملق ديها ديكرة وباتي سحيق خوخارت ذلك وما يعظم شعير ذلك الرنقان والله دين شعيواك هو من يعظم ويني شعائر الله شعائر الدين الله الذي على ما يلك هذا قفك ويني فإنها شعائر تهلا ملك لك مائما من تغوى القلوب لا بيال ألاك بغيض بيك تميد فسولك ملك عليه سلاة وسلاة وتغوى ذات المائما حبت كفرتك في صدري الشريف التغوى ها هنا التغوى هنا التغوى هنا هنا ستحجل ملك مركي الله ألاك بغيو لابتسن أي تغوى كتيرتو أحوتيح قلين أيها وهي رب تحقيلي يوما وعن رب تحقيلي منا وهذا لما كل كائنين إنت لو كائنين أيه دين تبعلم يالكلا سيد أدنى كوكب سيد مساجد دو كلا سيد كتب دو كلا الله ودوكلا على ينكيد دين تولاده أفكار قيمه يا تسيوه هيك تطوسين إن قالك لبتي سأيت غواك وجردك ذلك أرنك واصدا ومنروحا نعظم ويني يا شعائر الله الذي يسعى على ميلك يدويني يا فإنها ويني أنت شعائر بدين تسوء ويني يا من تغوى القلوب الأبيال الله كبرنتم أي كتم ذم الملك لك ما يمن أو قلوب تأذي بقلوب نوره أو تغوى إلى كل لكم فيها منافر لكم واحد فيها واحد هذه كل هذه منافع ان ادفاي ليست الى اجل انت لاغا غارو مسمل امر عابي او نفسي حاجيتها يالو وداي ان اد منكو غوري انت اد منكه تايسو قد منافعها نايسا تشاس كفولي وامنهراني وادنا مال كل كانهده يا دبر كده الى اللاغا غارو وقتي لا غوري الها خدشته لون كده ماشي اللي غوري لها او أنت أول لقفي ذي سنايا لكم حدلا فيه فيها هدية منافع دقائق إلى أجل مال أنت لقى جارا مصمن لم أرعوك لقى جارا طومنك إلى كويه طومن لبيه طومن صدقه طومن ما المها سال الله ذكره ثم كجبال ما إلهها هدية ما كانوا حلالوا بديده إلهو غلاياتي إلى البيت أقلكي العتيق شرفت بدناه oo golkaan miina na wa lugu qali kara oo fijaajuma ka maka عليه golahaada iyaguna wa marhad laki rasuulku aaliye salaatu wasala minuu ku gowrahay xonoowaday xarxaas uma daw sheegay كلها hartu waa huna aniga maashan angeeri ku gowrahay wa mana kullaha man arf مالايا أشهر لقررنا لك لكم حديده فيها حديده منافع دفاك لديه إلى الأجلي ما انت لقى قاره مصمّن لما قعبه ووقته لقى ورع لها ثم حديم ودشه لقارك كذل محلها حديده حلال نقش هذا إلى البيت بيوها تيقوري العتيق قديم كهو ولكل أمة جعلنا من سكر كل كمشان حرام كا حولها اللي جورة عيو يا مالها اللي جورة عيو يا مناسك إباد الحشكا لصمين عيو قمت كريهة وقارة ماها قمت الأركاب ومسك مال اللي جو عبيدو يا حبلو عبيدو يا جورة إباد نقولك جورة الله بقي بودو قيد نوا عاده قيد نوا حولها قرايو أهل به هذا الجو قدينا iska aadaw أَمَّا hadiyada lugu qaraaya mina ilaadaw sidaa xaqiiqad oo kale aruurta marka ay da'ashaan neef galo qorayaa yamada labada ee lugu magabbinayaa ilaadaw iideenka waxa la qalaya iyaguna ilaadaw qolka waxa iide انتك لان هايسكا عادي وانتك ستا تراتي اتباه رسولكو عليه سلاة و حديثك حديث كاسو من هذا يوحي افضل الحج العج والثج اعماش عج الله سميه وحاوق قيمه بذن العج والرفع الصوت بالتلبيه قايلة ان اسكوطر درميس اباك الله لاباك العج والثج اما الثج فهو اياقة الدماء ايه كان لدها دنا يوم قول قال ديكان لا دين أيو وعسى كل أن ما قالت أحد حبي وعي كل أمة ومظل أرك كل جد جعلناه وحنيا لي مساكن إذا نويا لي أنا جورع وحنيا لي أما مالي وحقو إبادة مالي محل بسم الله ألا معي أي علماء كركي كحسن كو فزقهم أباكودافيا من بهيمة لنعمك ماذا ومرك النافذة لجورع أيه بسم الله يا الله أكبر للي أيه معي على الغد الحسي كرقم مجا عيب على الغد الحسي أيه أسألني مركز أوضح الله حريمي إن ساق هذا مجا عيب أوضح أيه كرقم سامر كيوه تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن قمتم باياته مؤمن الى مذ و خي لو غورا اي كنا وحن ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وعن ان لم قيبل لو كل كاور عن لا غورا اي جنتا ياب كار لغانيهي فما غا اي بي كل حراموه يابي حدي وفق وعا اعتقا سنقالوه يابي وما اهل به لغير الله اي اي نقطة كل قصة ربه يري ولكل امة قل الله اركاب فعلناه عنه لي من سكن نالي ان لكم عابدا مصقيا قونعي وان محل العبادة وان حبك سا حبقيا كيف جئ العبادة وان من اللي يذكروا ومضل أركاب الشيخانه بسم الله اللهم يقولون الشيخان علاما كيكور كيبا لغو الشيخان شزاقهم اللهم إلقى عن تنموصي كان مذا من بريمة الانعام نعمه ليدو حول هذا أرقي الله دي الجير وإيا حديو أحلو قرائيو حد بفا إلهكم معبود كالعابو ديسان إله من واحدهم كليأول فاله إله كليهة أسلموه قانزما واباشر رسولك اشرفنا واحد بشاريس المخبتين دخل على دعوركيسه ييلا في دوانينا ودخول دار كرامتنا ان نجد دار سنه دا كرامه لان كو كرامينو اي جننا ايني غلايا حال ان كنقونيا وشاد كل قام نبي الله عليه سلاة والسلام انو اوجب اي ايني انت الله بمهرم تلمان تاري الذين مخبطين تا إلا ذكر الله الله بحدي الله الشيء في أي مناسبة اما عقابك سيبه الله شيء اما جنة سيبه الله شيء اما عدم دي سياء كمال كي الله شيء الله مركب أي مغلان وجلت أي عبسة قلوبهم يجل الله بيالكو دي باع عبسة والصابرين تلمان توديكو وإن مركب الله مغلان ودنه قريري قيا تلمان تلبادوحه تل وصابرينكو وضلغات حلما مشاقكو الكاد أصابهم كل علي أويحي مصيبية مقاديرة اهرابي دوشوت كبحوكمي حدوهي مادانا وأصبرا واعكلم ما يرهان إنا لله وإنا إليه راجعون كريه يرهدان تلمان تودين تل لبادوحه تلمان تودى تل السدحات والمقيم الصلاة صلاة كوتو سيول ومما كأن خزغناهم إيهكا سيمين ينفقون ودوينك إبرا لكي أي أي كبحيان تتكاسا مقعوضا مخبتين ليرا وحلوك بشاريه إلى فضوديسا إلى جنة إني خلايا بار رب أمر إخصولك إنه أشيقك ولكل المضل هركبا جعلناه عنويا لما عباده ليذكروا إن اسم الله ألم حلما كيكور كيكو حسا فسغناه من صيني من بهيمة الانعام نعمولي حول هذا فإلهكم معبودين إله معبود واحد من أول فله متكا كريهات أسلموه شبيبا أوهو كان زمان وباشر باشر فسولك سرفت له وحظو بشاريس المخبتين المطيعين دادتا ألواركي يالي برضواننا وجنتنا أوهو بشاريس منهم يا ربنا وقوة مقوة عظيم الذين محبتينه إذا جرت يكير له ألا الله شر وجيلت أي قريته قلوبهم لا يلقون دماء قريش حبا لله جعيله قبا وخوفا منه أفسئك قبا بألا بعضين غزو وضنه غزو قيأي والصابرين هو دلقت على ما وحي أصابهم يا كلا من المشاء لفاتوهنا أيها يقول صبرانو سدان إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الرهدان والمقيم الصلاة سلادك وتوسيه أن تكن من كليته توسيه هجيه ودما يوحي بحني كان دور وحي سلاده أيها الهب ومما كي فزغناهم أنسينا ينفقون بحية كواسا مخبطينا ايه هذا الرسول كان لكي تاي يدن بداف اوصله جعلناها لكم من سعائر الله هل كانتنا اوحا مرلابا لغوصونا ويهجيب كلك بدن بدن اول جيلا بدنه وامن بدن اول جمعيه لكن هذا الوحل اولا جيلكم ايكا اوحي اشكينا لو ديبا كله جيرتا او حرم كان الله و يا الله سيئجي قال تعالى خدوحوه والبدن عليه الله و ذايمكو تعالنا هوانو ياللي لكم إذنك بني آدم أيانو إذن ياللي من شعائر الله إياغو أن الدين تيس على مؤلين كذا كميدة لكم محاكلة دين فيها هديو ما كان الله و خير وناك ففذكرو حسى اسم الله ألم مجحي عليها أكر سني لا جورة يا دوسيت المنطقة صواف هي قصدها كوتا عن جيله مركب لا جورة أيه لو لقعدة دمبيه جيني كان مديه واللود أيها كوتا جناته جيني قاس دمبا والجيل الخروال الله باجني قديم يالجيل الخلايا كل كاسر لغور دفتر دونت فإذا هو جبل مركب إذا على الجنوب وا بن فكل منها هنا وضع ملقانية قوفك إذن سؤال شاستية والمعترك كان إذن سؤالين إيش إذن كبر يا إذن أجي ما دصرية قانع إيا معتر هيا مفاصرين تشبه خلافين ولو إيهين ايه قانعة فمتك ببكنا هيا إيش كان الصبر قبا إن هاد لنا معترنا وكجدك إستاقه على عافظنا هيا إيهال شاقنا هيا بالعكس قانع وحو إياه متك سؤالنا هيا معتركنا إيش هو أكبر يا أفضل كما أضمن ما شيء وحي الله نوى منايا يا لبطنه وكموقته لكن ما هذل ربه برسيله كذلك سداسن سخرناها إذين كفوا إذيننا ونفحو بدل ما إذن كوري إكتن أننا إذين سهلنا وصدق الله إذ يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم سخرناها لكم وأن إذين فوا إذينك محل إذين كفوا إذيني لعلكم تشكرون لكي تشكروا وحان سان. إيه إيه مركز لي دي سالي الا اني هتكون مهديسانو خولان لي دي سالي ادي لاكو مهديسان وهددكو غوريسه يهدد غورانيسا يهدد ماليسان انت بالله يدين فريدي مرسى سار بيلي سبحان توعي مركي واحد بدن اياتو كسنو نقوتاي لينار الله الله جار ما لحومها حديداً هل بيالك هذا هل بكأن الله تجمعي وأن الله هل بكأن ندعنا ما ولا دماؤها لذلك هل بيالك هذا الناس أن الله قاريا ما ولكن أعلم الله قاريا اللي إذين شغينا له إذا وحا قاريا التغوى بغضين منكم إذين كإذين كتمادو وقال وإنه النقوة من التغوى أخذن الله وتعاليم تعاليمتي دي الدين دين تيسا لا يدرادا فقا قورو حوو دعا مركائي اغو تغواضي كاتيرسا تعاليمتي اسلام كاللا فرمي واتاينو نري تغواض الله قايفو دو قيموا امتصالوا او امير وحي اللي اشفروا فرمو قيموا اجتنابوا النواهي وحي اللي اشكرروا لغا الدركو لما دعصي تغواضو كاكوبان كولك اللوحاو تقاييس دين كدون ايو تغوو اغان تغوابا كوبجر بخلقه خلاه تمايس قيمه ماله ولا تنهي شيء يناله إلا هو حجارا يقطعه بخذين منكم حق الناس لك بخله أي جار إذا خداني كسيط سخرها إلى حد يدي إدين لكم مدينك لتكبروا الله إلى هنا ركب باراتنا صلاد إلى تكن أي عيد نقول إذا وأنه قنيسا قور عيلو قور عيه نفقان هديادا و الله الله أكبر لله يدينا وأنه قنيسا إنه قلقوا كبارتان على ما كدرتئو حداكم إبا إذنكو هنونيجي درتاغو كبارتو وما ناسكو الحج بألا إذن شرحي يريد أن بدفا لك هلايا سيدا ربقفك حاجيو ان في المال عاده سايب وكان غنايا كل كال عالم ما كدرتي وهداكم ايبي دين قانوني بعد لك بارن ايسان وباشي رسول كشرف ثنا وعاد يقول بشار ايسان في رضواننا ان جعل الله الرل نمدنا وتخوري دار كرامتنا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى سيدي إنا ذا الله عابده إساقا أذيكو أركا يوكال كنت لقشب حدادا أذيكو أركب إساقا الله إنه كوجيه والبدن قال إي الله ذي اللوحة دينا حرم كي منلقو قلا إلا هو جعلناها وعن كي اللي حوالها موجودة من اللوقة رأيكم إذا إنكم ممن إنت من شعائر الله إلى دينتي سعى ما يالك إلى قيكم إلى أحدك أو, أو أيها لكم أحد قلادين فيها حولها لقلا خير ونا فذكر اسم الله عليها كر كل كر سعدات برينا إنسان صوافة سد أحدني يلا كوتاجن شروبها لنعذو بعدانا والنفتو كبعدانا نفتو كبحي لما تبنكروا فكلوحنا منها واحكعنا وأطعموا وحسنها القانعة كدورتنا يا يا والمعتر كأمسنا يا وليغا كذلك سيدا سأل سخرنا هافضا اي ديني لعلكم مدنان تينا لنا تشكرون لكم مادسا لين على الله إبقار ما يلحومها هل يأكل كذا حذذا ولا تماه في كذا لذاذي ولكن أي شيء ناله أبوعجارا أتقوا الله كعبزي منكم يدينك إذا كتمت كذلك إذا سا سأخرجها أبفدها يدي لكم يدينك لتكبروا الله اللعين ذو الإنسان على ما كدرت وهذاكم بعيد إنكم عنوني وباشر فسوك سرفت الله وكل شارع المحسن تتكون على الجنة والرلوان وغم بشاره والله أعلم